اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص الرضا والغيب وأسألك اللهم القصد في الفقر والغيب وأسألك اللهم نعيمًا لا ينفد وكرة عين لا تنقطع وأسألك اللهم الرضا بالقبع وبرد العيش بعد الموت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 وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم برحمتك يا أرحمك الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إنسان مالها يومئذ تحدث أخبرها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم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 سمى الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لا يُبدن في الحطمة وما أدراك مال الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الافئده ان عليهم في ممددة الله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 Allah Allah Allahu akbar Sami'a Allahu liman hamida Allah Allah What's up?